وَتَخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيٍّ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا تأخذوه وكانوا ظالمين.